دیامبل وقتی بسیار دیامبلی هاتیه کرد انسان الله و سلم بوده رسولاتو پیر بودی، اشتو ازیابشتوی جهلی، یعنی تو زی پیر بودی. برچه بالتها، چه بالتا کرد که تو زی پیر ببی؟ دیامبلی سعی کنم بوده واسو راتانه او چت نواسو راتانه دهاتی و بعد سرروج قیامته. بوده وانه ول میکرد که اسبی بودم. معنای پیریش نه معنی او پرچویی سپی بوده. یعنی رو دیناوی سپی بوده. اما اینی ونیا نشانه پیروتیه سر پیامبر صلوات سلام چه بودن و نخو هد و وقت پیامبر میسال الله و علیه و سلام همون چنمیه کسی بودن علت آن هج مرتن پرچاوی و ردنویدا بودن و هندی عوام وقتی بودی شیبات نهودن و آخهودن و آخوات و حتی کدوم هودن و واقعت و هد آخیره به حدیثه یعنی پیامبر بس پرچاویش نادربو بسپی نبود. جاب سلوه هنده كأيك الواسوراته أول خوبه عن بلس الله عليه وسلم قلق به تأثير بي قلق به خوب شكله ورنجوين جحيلاتيه بربو بيراتيه چونك أول بحسي وارش دل مازاني هاد يكرا نكالي چه تاريدان قيامته إذا وقعت الواقع إذا وقعت الواقع يعني وقته هاد وها تريدان رجع قيامته وبرج قيامته واقعا يعني حدثا يعني هاتا ريدان الواقعا أبا نوفي قيامتها. بود بيجنش الواقعا چونكي لتحقق وقوعها يعني تشك اتريدانا ويدانينا وهاتنا ويدانينا اجا واختي أبا ريدان, ريدان. وبرج قيامته او واختي رب العالمين حسكت وقت كي رب العالمين يبو داناي أو وقت رب العالمين خذت ليس لواقعتها كاذبة يعني وقتها تاريدان وبرج قيامته همون مروبك دبارية بيكت الو الدنيا يدو إيمان بينا وباري بيناي وهو باريش بيناي وقت برج قيامته همو دو إيمان وبارية بينا ليس لواقعتها كاذبة و اكل تفسيرها وذائته يقول ليس لواقعتها كاذبة يعني همو كسك ده روز قیامت وقت بوروز قیامت و هات دریدنو چیبو همون کس که ایمان و باوری فینید و تفسیر کاش بچه لیست لیست واقعتیها وقت آفرجاتا ربع مینه حسکر کبیت آفرج قیامت ده چیبید درونیا هات نه قیامت چتک راست و حقه و ده چیبیت وقت ربع عالمین حسکر اند لیست لیست واقعتیها کاذبه نه به تفسیر يعني وقت بي حقا وي راسا چو دلو تدنيا دهيد أو وقت رب العالمين حسكا دهيد يعني اش تفسيرا كوديش يهيبو في ليس لوقعتها كاذبة يعني وقت رب العالميني أفروجا قيامته قيامتي وهاد كسنشد نشد كسنشد كس نشد من علب كس نشد وانا كد أفروجا بيت نا أفروجا دهيد واف معناها من نافقاتي دهيت هين واف آياتا و معنا معنانه همات کد که لیسه لی وقعاتی ها کدیبه همو کسک وی روژه ده باریه پر روژه قیامت اینید او دنیا ده باوریش پین اینای هنگی ده راست این تا در ده باریه پی کد و لیسه لی وقعاتی ها کدیبه تفسیر دویه اوه یا کدیبه وی روژه که روژه قیامتیم اف روژه ده چی بید و دهید چو درو نینا و چتا که راستا و ده چی كاس نشهد راقليد من نشهد منعلب كاد وانا كالبيد خافضة رافعة أفروجة لكل خلقي كاد لكل مروفة كاد لكل أجنة كاد أفا ظاهر دو كاسا و ظاهر دو صنفانا كاد رب العالميني همبر عمبر بويد ورأي كدين رب العالميني دون النفر امتحاني دوام بشرا و أجنة خافضة يعني هنده كود إنتخاره هناك ده بقدر كده، ده هنا دليل كذا، بي بكم بن، كده دنيا ده بلكي بقدر بن، جيش هبن، دنيا ده هبن، دنيا ده وقدر واحد طبعا في روجة كده كوا، دول فاكسونا بتذكرن، ده بقدر بن وده كم بن، حالا که پیام بسیار الله علیه و سلم بیشتر از روز قیامت عهد کبر لاری های قماعظه کرل لاری های ده حشرایت اکر هندی و کلامیت کچک کن و زرد چیز کت و بچید خالق و دنبن پیاک هن. اب آخافه داتونی. یعنی این دکار دنیای دشمنی ابر کی اولی مروری جل کادری خوابید جل جویه بلند بید ناف مرتب دنیای دا. اما روز قیامت جل کس بسبب واجنحة سبب واخرابية دبقدر بنو كين بن قلق قلق قدر يحو جيهو بلند بيت بل ده من رواية يا خدير كت الخرابية خدير كت الجنحة خدير كت الشرك خدير كت الكفرة خدير خدير خلكي خدير كت هما نخاف من الدنيا دا كند بقدر بدرجة و كند بلندهن معتبر رجاء قيامته اكمل رواية دي رزيل بيتو دي بي قدر بيتو دي كيف تبن بيها و دي هيتا رزيل كرن رافعا وبالعكسيش هندكاش هف روجاكا روجا قياماتي بلند كات ده غلاكي بي قدر بي ده همو عالمي بشتاقو كربيت دنيا ده همو عالمي دجبناتي لي كربيت دنيا ده همو خالكي قساقود بني واستيزاو ورخو ده ترسيان الدنياية ده ده چنا لولي رب العالميني وفدا يعني سياري ديبان و واحترام دبن قدر دي هيتا دلتن رافعتن بل هنده دي هندك افروجا كاروجا قيامتيا هندك اسا ده قدريوا و جيوا غلق بلنك ومرو في بصر ماليش طبعا وقتا في آتي فاتخنين تيبا بخو ساحتاتك وشش ده اوه مروي بلنكات ومرو في, بلنكا في قدر تيخيت الاخيراتي دنیا ادو شردنیه مروری بلند بید مروری قدر بید مروری درجه بلند هبید شر اول آخرات روال ربر العالمینی مروری قدر بید و درجه بلند هبید ام مروری بلند کرد روز قیامت عمل صالحه یا ایمان یا مرور دینید یا شورت باش ام مرور کنم اوهایی دست سبب هندی ک مروری بلند کرد برندی اف تفسیره یا الوت تفسیره ابد آهلب مفسر سر بهندگا خاکستر رفیعه يعني هنداك او دي نبي كات، او دي اهل جهنمي بنو، او دي قناح كرين و خرابي كرين،, كرين, كرين. و دي بي قدر كات، و دي غزيل، هنه غزيل كرن دليل كرن، و هنداك ايج دي بقدر كرن دي درجة رواب لن بن، بلا الدنيا دي شهد بي بن، اما رجا قيامته بر عملي واي صالح و بر و ايماني و باشي واكري، دي بقدر، هنه قدر يخصن، و هنداك هنداك مفسراش تفسيراك او دي شي يا يقولون خافضات رافعة، كاوقتي بور رجع قيامته او استيرت بلند، رافعه على البلند خافضت من ده چله هن؟ ده كفن، وده چن، ونامينه يقول يافوه تبع سي استيره وافش تهال دو تداتين الريدان وإذا الكواكب انتثرت افهال دو تداتين الريدان هم رب العالمين غالك ملوفا بلند كات قيامته كا اوان او ايمان او عملي صالح كريه بلا دنياي دشت بن وقال كاجيت دونه ويكت كدنيره د قادر وهم معنا هند ودي كابنو بان يا فاتا هادو اذا رجت الارض رجا يعني وقت اعاد هده هجاندن رجت الارض وكذا زلزلت الارض يعني وقت اعاد هده هجاندن رجا يعني زلزالا شديدا يعني هجاندن اكو قلقلقه ازور قلق وقت اوا اينقيده هدريدان كانقيد ع همو فكر هايت هجاندن وهجاندن اكو زو ايش كا شو جرى ارضي اف زلزال اف هجاندن ديتيا اف همو رجا قيامتي او دسبه كا رجا قيامتي و الجبال الجبالو و چياش ده هينه بسات يعني طحينات طحينات او وقته جنمي بنا آشي ونيا و تهيرن و تكنا آر و كي بي ته آر اوش ماتش ايكل واجت ده مازان او ته تاريدان ده چياش لهن ده هينه كرن و كي آري ده لهن و كي طوزه بسن يعني جلق جلق ده هينه كرن فتا تبدا طوز، في أفتحاته مازان رجع قيامته نامينو، دي بنا طوز فالكانت هباءن، بل هنده دي وكيوه او هوا ليده تتبلندك تتشيد، بلافات بيد منبثن عيهين بلافات كرن، منبثن يعني دي توس أو هو دي و واندك مفسرات شكوتي هبا ان منبثلن بحثيوه چريس كوهبت آغريتي نداري وحتى اك آغراكي هل كتاه دارا آغراكي چريس كراجاده لحي نداري ده بلن بن ناغن افعال دي ده چن یا نامنن هفش رجع قيامته ده ولهن يعني ده وكی و ده بن نامنن هم و من و چند آيات ديمهيد هاتين سرهنده که چیا ده وكی وي خوريه لحين او آتيا شاكرن و چند اجیخو نامینند اف, اف همو ما رب اومد و ریر گوتین که اف همو ما راحله ده سر چی ده هین ها سر چیا ده هین ده وکی خوریه له هین توزه له هین پشتینگی ده چنون نامینند و این دیمایی که نمانه و اف چیاه و امنوکت بینین نامینه و عرد هر ده چلاه ایتش عرد هر یه روسته ایج بید چونکه رابعالمی دنیا ده اف چیاه ه یه را گردی سبب واچیان چیانه رب العالمینی و رو جا قیامتی دفاعان چیانه همه را گرد و عرده هریه چی بیدیش؟ هر در راوسته بید چو اوناوید؟ دامزان هم که افعرده رب العالمینی قدرت و چیانه رب العالمینی راوستهان اما دنیای دوکی رب العالمینی همونش تک دانایی سبب اویش ایکل سبب دنیایه نخو رب عامش شید و چیانه نگش را گرد تلسه عدی همه و عدی چ وكنتم ازواجًا ثَلَاثَتًا اوه وقتی رب العالمين بحثی سره و سولاته بحثی واجتانه کرده وقتی روجه قیامت ها ترهیدان و چی بو و وی همو کسا کده باولیه اینتو وی راس انت داره و هنده کس ده نوی بنو بی بن اوه عبایت رب العالمین اکی و گنح کرین و هنده که ده بلن کد افروشه و وقتی هات هجاندن و چی هوا كلي دوانيه وبلندبو نمان أفجيوه هنگي خلق همو خلق بتسيا قسم لمن وكنتم أزواجًا ثلاثة أزواجًا يعني أصنافًا يعني صنف يعني باش يعني ودي بناسي بش بندت قرائن دخل الجرافة هاتي الذين ظلموا وأزواجهم يعني فوانا ببن منيح حشرة واب كان جمع واب كان منيح وبن ذكرى وأزواجهم يعني كينا من رفيزال مكينا هذا بيت وكيوة ن أزواجهم يعني جنود ووخزانات وانما عندها منيح شو جه هاي من رفيزال ما ج جنوي باشا فرعون كذ فرعون زالم تنبو جنوي إيمان داربو ن أزواجهم هذا بيت وكيوة جاء جنوي وكيوة وبيت سر عقيدة ااا سر عقيدة وبيت سر دينه وبيت قال وبيت أكنى بس أريد وكنتم ازواجا ثلاثة يعني وكنتم أصناف ثلاثة يعني ويرجع دم خلق همو مروفو أجناء همو لبنسي سيقسم سيباش فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هذيك الوابشة هنداك مرؤيتين بجناء أصحاب الميمنة الميمنة مفسرها قلت يعني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 اوان اويت الميمنه چونكي الميمون رجل يعني مباركون. ميمون رجل يعني مبارك في رجل ميمون يعني مبارك يعني منو كبر خير بركته بهندج بجنا اصحاب الميمنه چونكي اوانه او عبادته يبي السبب هند كجله خير وباشي رب العالمين داتي بدته داتي هندي بجنا اصحاب الميمنه وفت تفسيرنا هم ما افعاله تحملها معي معنا همات كت. هم رخ راسته تكتبة خو الجيران هم رب عمري بركة أختيار نافذ بروء إيمان وعو عمل صالح يكيري وهم رخ راست راجد شناد بحاشده وعندك مفسرها جودي رخ راست عرشد راوسطا رجاء قيامتي أصحاب اليمين برد د ديوت بيجيت في أصحاب اليميني في ما أصحاب الميمنة يعني ألف مرونا تكتبة خدا سراث واد جيران رب العالمين بركة إغستية ومرؤوفة مباركة ما أصحاب الميمنة لي يعني جل جل جوايا خوشا يعني ما ما أصحاب الميمنة يعني جل رب العالمين جد عجيب قرتيب بيشوي بي قدري با با أو رب العالمين ذاته قيامته هذا قسم دويه هو المشأمة يعني كتبت خو دستيه چبه دولدن يعني كتبهم بشمائلهم يعني دست كتبت خو دستيه چبه دولدن هذا كل معنى توية والمشأمة يعني راح چبه رد بجنه هرن و هرن نوف جهنمي دا شؤم يعني أمش بجن نحساتية يعني أباناها مخراب بي و جتاك خراب دب سالية برچه السبب هو جناحه توقف السبب هو جناحه توقف لان دش وقت وام رويد خراب اود سوره ياسين ده رب العالمين ما بحث ك سي پیغمبر رب العالمين بفر كرون وقت قلت يا پیغمبر ال هو ان تطيرنا بكم و تن هاتنا و ما خير هن وما باشي بمناتيا همو خرابي بمناتيا نا وابي اغنبارا قتا طائركم معكم قتا سبب ما خرابي بمناتيا همو او خرابي بمناتيا سبب سبب وا گناحا او وما اصابكم من مصيبت فبما كسبت ايديكم چونك گناح سبب همو خرابيانا اگه ايك بجدو من يا والله از نظام في يب من بمناهيتو عموش اشت خراب السر مروهيتيتو من يا ازبه طالعمو ازبه بشانسي و بطالعي واني افهمو سبب واق و نحا امروف تكت اني اصحاب المشأمة يعني شؤم و خرابي و خرابه و چشتاك خرابة و كردي الان بشانسي يلاليوانا بو سبب واق و نحا افتوا کري چطف بركة لاليوانا سواء وكتب درس راسه وقلن بروي ايمان وعمل صالح كري هذا ششتاك خرابه رخيوانا و يلاليوانا بروي واق و بالهند ربع عامل ما أصحاب المشآماتي يعني معضلنا أظلم لنا كن رجع قمته عذاب ونهوشية ورزيليا سرفانا هيبوفانا ما حازكلي بالعكس أصحاب الميمان أصحاب الميمان قدر وباشي ربع عامل بحازكلي دعاء جيب قتي بيشوي قدري ويباشي ورربع عامل بحازكلي وفنج دعاء جيب قتي بيشوي نوع عذاب ونفا وفينا خوشية او رب العالمين بوفانا حاضر كلي كي اويد كتبه قوات جرن الداستيشة بيه و اويد جنا ناف او قريج جهنا بيه اويد قسمي دو يبو و يسي رب العالمين بجيت والسابقون السابقون والسابقون اويد اويد درجوه هما بلنتره درجوهان الاصحاب الميمنا بلنتره اويد همو باويد داس بيه كي ايمان ايناي بيش هما ده جنا شورط باش همگو به پیشیا عمل صالحا وکی ابوبکر صدیق رازبناخده لبید امام عمر رازبناخده به چند جار پیش از چون کوچته که پیش دا کم موتیی عمل ای از پیش امام ابوبکر راکم رازبناخده لبید پیش این لایدا چون صح کم و بکلی پیش منت را کاری اما بجن مسابقونه جامگو گاو او, جا او کس پیش دا ایمان ایناین او کس پیش دا عمل صالح کرد ابي همگو به زی و دست به گاو شورط واج می دو کار واج می همو قوة بانا قد ريخوه إلا رب العالمين، با هند رب العالمين مرحب وانا يتكرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري والذين تبعوهم بإحسان يا رب العالمين بحثي مهاجر الأنصاري هما وكرونه كب قد يه هما وكلا وعد الله الحسنى هما بحثي كيك العولي والسابقون العولي هجرت كلي الأولي أنصاري أهل مدينة إيمان إينا وشتفاني يبقى يعمل بدي كلي افانا همو قوة درجة و جائرات ربعا من ديجت اما قسم سيه يا كأما السابقون و وقته بحس باش يقولي والسابقون السابقون نقولي ما السابقون يعني كان قدر واي مازالا نا يقولي بانا السابقون اب خون ناوه وراي چيا ناوه وراي والسابقون ناوه وراي ديارة يعني چشتاك باشا وي هما قدرت ريا ما صلاب وانا بان ديم لا ليشي هاي أفعه یا یکی مرور و یکی محتویاتی فلان کس دبیش کیه براست نشون میده بس نویی داده بیم چونی اولم بیشتر غنی و عالی چه عالی تعریفی عالی حاکنی از تو چیل کی؟ آه تو تعریفایی که پناه سویی که و نیا و همه خالق چقدر کرد همه بناه سوی تو باشی ویب قدری بزانوند اونا دبیش فلان کس از تو چیو بحثی ویب کامو متحویکه یا نشد ربعم هایی هم مگه به پیشیه بن بعمل صالح رزقیه بن بونویج بو زکات بود جیهاد بود روزه بای همه میشه که دست به که بنو پیش همه ما دارن بوشول باش بعمل صالح اوانه چیش دکه همه باش تری همه قدرت ریل لالی رب العالمین یهایی اولایک المقربونه هم میشه اوانه اثمر وتوه السابقون هم مگه به پیش همه اد ایمان تینو پیش همه اد صالح هوا آمین، آیات نیزیک ما، همه جد نیزیک خور رب العالمیت به حاشده د، چونکی بانه فرد دوسی و به حاشده عرش رب رب العالمیت بین نواره به نیزیک خوکرین، ولایک المقربونا. آب آمین رب العالمیه، رب العالمی نیزیک خوکرین. آب ما قادر گفتن آیا، و دکس نبیشیش. مقربون رابون ونیا تمثیل کد و تجبنی کد و کیه دنیو دا گلچول ایک دویژت والله الله عزیز ونیا هم قویت مجلسه فلان رئیسی فلان وزیری فلان ملیکی فلان کاچیه چه مرور موازنه مازنا بس اف مرور ونیا ویره دا وای نزیکی ویا وای هم قویت مجلسه ویدار گل بس اف بلکی چی ویره شروع که بده دنیا بلکی ویره داشت شروع کرد یعنی بس او دو دو از دنیا دو نوع عکس لالی ملیکی هم گوه نه او میوانچن اما واقعی هندک ایت هاین ی لالی شولت می بند همون هم گوه نیزی مینه بینه ایک به بهوی ایک نزا به مالیه یا دستی ایک نزا 6 دسیل اول هم گوه ایت گلد و این نیزی گ نو ایت گلد بس اندار در چقنیش شولت کن می مادید بن مادبین های و هندک دشت هاین ی لالی شروع شوروناکن بس مروه بقدر محترم ونعنا للي يعني وخوشه بقو بهداد دين ونخف مواظم قلب مجلسنا ولادي با كسانه اجل قسم حسبنا رب العالمين يعني حوشه رب العالمين شبهت شو لك وكيد شو لك في جنات النعيم في جنات النعيم يعني ابا الا رب العالمين رب العالمين شو لنا كان هم جنات يعني بخشتن النعيم أو بحشت برخوشي يعني النعف ده كونه خوشيه وكوشوله وكو ماذيبين يا ثلة من الأولين ثلة يعني جماعة كبيرة يعني جماعتك زور الفانال سابقون ديشنا الله يا رب العالميني وجماعتك زور النعف سابقون ده أبي ديشنا الله يا رب العالميني وراب العالمين قدروا بلنكري دو دو جماعات هاته دينا بيكينا من الأولين جماعات هكا زور الواق اوه چوين بينوكا و من الأخرين و كيم الواش بوج پاش باتهين ديبنا چه ديبنا چه او سابقون يعني پشكا هما مؤثر سابقون و اوه چه يعني اوه چون اوه جيرا پاش باتهين كيم من كسم ديهين بنا إيجانا في درجة السابقونا فجاء المفسر الرحمة الحدلبيت إردو تفسير الليدان يقولي تؤف بشكو ما ظن أبن الأمة صلى الله عليه وسلم آن غيري ولا هندكو يقولي أبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث من الأولين بحسي القرون المفضلة الصحابة وتابعين وأتباع التابعين يقولي بشكو همان ما أصدره السابقونا أبناء بني كيما الامه تاع محمدي هادو رجا قيامه ذيك كيما كاس الوادي بنتشه تبنا سابقا يقول هو انك مفسديش يا غوتيه لا اوا بخسي اسابقون من الأولين يعني باش كها ما اثر يلقوم باش ما هش ادم عليه الصلاه والسلام هادو محمدي عليه الصلاه والسلام ابيت بينك باش كها ما اثر سابقون ايد كي اينه يتوانا شانكي اوجلك امه تاع هاديك هكا بس, بس بيغان باربن ني هيك بيغانبره درجه تمام بلان تريد هاين المنافسه بيقون هذا هذا بس بيغانبر بن دج بنشان بن قالك لهنا او مرويت باش يتبي شي ما اوابش كحما ما صار يا نافو عشانك ابو قالك امت بينا يابا بيعمل سواسم جدا هيك امته نيو بيعمل سواسم جدا امته بو انت موفون ايه حدیث اکیدوی آدی. و چند امت پیش می آدی نه؟ نه تیو سه. نه شش شستونه. و یستون یک هفته اینه. آبی آباد سعیش میکنه. امت پیش میاد دوئت آدی. ام یک چندینه. ام یک هفته اینه. اف هفته امته و شستونها پشکو همه ماساله سابقون آدی که ادوبید. دل دوبد پشکو کجکه کمتره دلکید. دل امت محمدی صلی الله هذه تفسيرات هاتين هذه تفسيرات هاتين هناك ابن الجليل الطبري رحمه الله قد ربيت بشيد او يرجحه ك ثلثه من الاولين يعني جماعتك وموازن السابقون او او امه البشيمتون ويا بي انبر سوسم كي او زورا قالك امه كان بها هم ماستر بويا والامه محمدي او قليلا يعني كامل امه محمدنا صلى الله عليه واله وسلم و ابن كثير ليش من يأوه هدا مفسر ليش بجنة فلة من الأولين أبا بحسي ومات بعمر بن صعو وسلم كا بشكم استبروا يزوت لي سابقون الأول بأمة بنا كصحاب وتابع وأتباع تابعينا ويدي أريد بشدي واتين كم تداك أشبان كسابقون بنا نح أصحاب اليمين اجنا أصحاب اليمين ازور وهادو كيش بحشتنا بس أما أبوانا درجة وابلنتين لا رب العالمين على سرور موضونا أبو رب العالمين بحسيوا خوشيوكات أود أفسابقونا وأود درجة وابلنت لا لي رب العالمين نيزيكي رب العالمين كاتش نفتخوشي لنا على سرور يعني السر تخطى سرور جمعة, جمعة سريلية سريش تخطى موضونا يعني او تختن اواتينا تشيكرن وواتينا أو جوانكرن بزيري قامزان او تختن نيو تختاش جارها ونيو لفيتوادي هنا جوانكرن بجتاكي نياجو جارها بقاصني جارها بزيري هكا ايكا قالك إي دولة مدويد غالك شيئت هنا جوانكرن ياتو رجع قياماتي اهلي بحشت ونوف بحشت او النيزيكي رب العالمين ودرجة الوابلن يسال و تختانه خوشيت بن موضوع یعنی اف تختانه همویت ها دینات جوان کرن ابزیری متکین علیها یعنی پاده و ست تختان متقابلین یعنی پیش ای کدوبه تختانه و اهلی بحشت پیش ای کدوبه مجلس يا خوشیت و هنگی خوشي خوشیت موی مجلسی و بطه که او کسی مروف گلت آوید مروف که روید پیش روید اما تویدی چی سهاره یوای جورا چرا که داره تقصیر کرد؟ ما اته اکودیت بیاید نخوشه. اینگی آخوشه تو پیش یکی و بیاید تو گلتن آبی آتند. من ایک مجلس دارم. در هندش آب و آرامین بیشتر اول ناف خو مجلست وا چجورا چیته دنیا؟ شتک چی دنیا کو به عاجزی دهه آن نخوشیت دهه آن پیز عاج ببند کو خو ناف مجلس داشت هموی چنا؟ هموی پیش ایک و چجورا کس نیال مجلسه کو برانبری کن فرام باري بي نبيت أبيعا وحسكت قلبه غابتود نوف مجلسة ودبت هم ويد عليهم انما ويلدان يعني بشيكا. بشيكا نهده يعني مازن نابن، پیرن نابن و نامرنش مخلدونه یعنی هده سرش کلیخو میرن چون گره از ای که به چیگی بید و یه گشت بیده و یه جوان ببی و یه خلمت خوش بید عالمه کیفه دید وقت مازن بره که کلینا در مبشه ملیت کن اما اولی هر مینه نو سر چه سر جوان یاخو، سر بیچیکات یاخو این ناب بحشت دا بن، بند ندمرن و اون وقت هکایدش مخواند گویی و چی کنن؟ استیل هم. نه. سرعت این انسان باز میشه؟ آوری. نه. نه الله وقتی و چی کنن؟ لؤلئن منثوره من یادت بیشی لؤلئن یادتله کرین. بالا وشته. های بالا وکرین نور به ایرش گوتی یا توفو علیه مویلدانون او بچی که خزمت اهلی بحشتید کن و خارنو و خارنو او اجتوات وید مخلدون نعنی هر تیدا دمینن ونیا و کریت نابن مازن نابن نامرن چه بوتینن اوه بی اکوابین برداغن اکواب یعنی برداغن او برداغن اوه دستک پیونا بید وید اکی استیکانی وید اکی برداغن بی بید بی دستک و لیلیش ببنه بید او ایکی دول ها دولکی او ایکی ها جزواری که آخ لبیت داری کوب یعنی بس بردار که به دست که چو لیلک ببنی نکو آباوی آن شربتوی لبیت داری و اباریق چه به؟ اباریقش ابریق اوه او, او دستک ببید اونیه ارخی دیش ببه لیلکی شو ببه که لبیت یعنی هر دو نمعیت این و کی لونیم ازشون یه چه نکسی کنی دوباره خود نگریشی و خود وقتی اهل هر دونامعیتی رو هی. هنگام آمدن وید بید است و اون دیکش آمدن وید دست تو. و کأسین کأسین مگه دیهمو قبیل بحشتیه آب ارداق و آمان عراقیه. که بید. من معینین یعنی اوراقه صافيه يا جوانه لونيه جوانه معين يعني يا صافيه يا جوانه يا باكجه او نيبر شيء اللي بيديان يا كريد بي لغايبه ويتبرنش كاس هنجيش اكل معنات وين ماكوتي هم برضو عراقيه يا برا وي ري غوتي من معين يعني او اوراقته داش يا صافيه ويا جوانه لا يصدعون عنها يعني اف اوراقات شجره والمروينه قد كل سر المروي بي لأن العلاقات دنيا يشان وصرات قلده هاية اما أعرف چو يشان قلده هاية فلو يصدقون عنها يعني سراتوا قلناه إشان يعني شكل تفسيري بش لا يصدقون عنها يعني لا يتفرقون عنها يعني بش تي علاق بخر ون يحب مجدد جيه أكي لا ولو لا ولو بچن تي بچن الهي لا يصدقون عنها يعني علاق ويري وكيو ايرانيه يا بشتهدانيه ولا ينزفون وعقلواش بناچيد يعني نابن. ينزفونا يعني بيجي بي سر خوش نابل عقل يعني عقلواد مينيد و وكخونا ببن بكان. مما يتخيرونا. و بفاقي تينن هف بچيكا بفاقي تينن بووانا بو أهل بحشته مما يتخيرونه ايج او فاقي يواد دبخوا ليغرنوا بان يعني ناس هم فاقي بان غلق نوعاً غلق جوراً دبخوا اندك فاقي چلاي كان او اندك فاقي دي لغرن طير مما يشتهون و گوشته طيراج دبو اينا كلي جو كهر ايكي شطف ويت نكالان ديبيت قالان ديبيت سر بلابيت كتا شطف ويت دي بتاينان مينما يشتهون يعني او تدويت او قيلة تدويت بتا شغن جدويت بتا شكرن دي بتاوينان وده بحشت خون وحورن عين وچه ديش رب العالميني بو حاضر كلي بوغانا حورن او بحسي خوريا او رب العالميني بو أهلي بحشته و حاضر كرين بجن حورون چونكي يسبينه وعينونش يعني چاوهتوهت مازنن عينون يعني چاوهتوهت مازنن و به هر دو الوا صفتانا كجن في جلتة. ها في جوان بطوة و كأمثال اللؤلؤ المكنوني، ها يجب أف كوريا وكيتنا وكيو اولو لونا يعني جوانه قدر المكنون ابي دونا جيكي المكنون يعني المحفوظ فيتوتينا فاراستا في يدوناجيكي دونوك لو لوهاكو هايون هاي و ناکن درزو داده در بشته و نیا قاعده و جلید این شو ایکی در خانه در جنابی نخوده اکر درزو داده شده چلید صافیات یاوی و جوان یاوی نامهی والو اشجارا چو کسی در سخونه کریه چو نیشان سرنینه که بیجی اوه و چیه یا کریته و نیا گلگگلک جوانه بی عملونه هر همو ربعل می نویسیم دوست داشته ما دین و واکسنه رسبقونه همگو به ایمان و عمل صالح دش مادرنا برشیه دوست داشته ما دین برای عملیه و واکری و و ایمان عمل صالح دوست داشته واکرین به هندربلا می شن دوست داشته ما دین. رب عصی عملی کرد دانستن عمل بشه ایمانو به عمل نبجنه ایمان و عمل به ایمانش چیه چنی از چو فایده مربیناده بر جان خیامت. که اگه دمروی ایمانم روی آقامل بیاد درس بید، اگه گل ایمانم مروی عمل گل بده بید. به همین دشواری. اگه بودی جزا انبیا کان و عملونه. یعنی اگه خوشیا وابع با دینت بر وی عملی و باشیه شود باشه و توکرین دنیای د. اگه یک بچه بودیش تو حدیث دا, دا معارض أو في الله عليه وسلم كسى لهنقو بعمله ناشد بحشته إلا برحمة رب العالمين نبيه إن الصحابة وداره صلى الله عليه وسلم عمله ناشي لبديفه ناشم وإلا رب كيف دافوش يتبرحمه هو كي يجيب بعده يبي الجزايا بما كانوا بجيت كسى ناشد بحشته إلا رب وعلى ما وقت جامعه اللي ما بينه و يوديك السنه تاع البحث تاعك بعملي الا برحمه ربي العالمين وعالمي نبي هبيتنا بحث يا اموتيا قاموا ورب العالمين في البدا خلاص كد بدات البحث تاعها اما نوع بحث الدرجيه بحث كنا او عمل يعني همو كبيت امادور هبيتنا البحث همو العالمين واش نقدر بحث درجاتك اف درجه د 7 تبع عمل أبعمل. جزاء بما كانوا اوان سابقون درجه بلند د خوبینات هماني ذکر الله رب العالمين با 7 درجه ما دام احمد برحمانه العالمين چين او اكبر هرغوبيت او ان گيده چي د فرق جوړوي هبي بو اون درجه بلند بنسري و د کي ژيربن ميد الخالد النار برچه ده هو بیته، اما هنگی ناو به حشته دبزان چوزرن میآ، میوه همو عدالت و فضل باشی. ناو به حشته چی در جعبه بی؟ هم عملی. اما نقل عملکردی بتر هما عملکردی به هنر جواب هما به انتقام همان ازیکتام برالعالمی. نه یسماعون فيها لهوان برالعالمی. این هد بحثین دکارونیه که تمام یا خوشه دو آذای اینکن واخوشه بر ناو به حشته وسابقونه و چه ناو بحشه ده رب که افا چو جارا ناو بحشه ده ها غال آخفنه که نابید که بید لغو آخفنه ها بمعنه چو معنانی نه؟ آخفنه که بیشوره نگره که تنزی چی علالی نه سران که بیشورت آبود مروفه که بینید چو, احف... چو معنانت آخفنه ده اینه هاو ده آه هاو که به حشره یا به معنایی یا به فایده بدنیم ولی تقریباً و چطور تهاجم چطور آخفناش نابد کج بید کوگونه بده بید کو غایب بید کو دروبی کو وقتانی بید چطور دنیا نگونه حال تهاجم چطور آخفناش نابد کج بید و دروبید و نه تهاجم شکش بید و نیا آخفنی حقق کو به معنایی اینلا آخفن تنه کران نابه حشره همه چنین همه آخفن دلمرودی پخوش خوشی بوم رو بیتين، و چجورا آخنک و نخوشی عاجز و ترانه وی چشته و اولش یک الچیه، یک ال خوشیه، یک ال خوشیه که لجوم رو فشاره همه نه، وی سبب چیه؟ سبب یک منوی آب ولی آختنه. یک آختن منیاب بوم رو ویادیابته می‌ویاد ولی لجوم شده که همه نه. همه نه به حشد آشنا نیه. نه آخنک گناه حیا، نه توابل غایبت و نیا خب نکافوه به معنا به فایده شما غل ندارد. اینلا قیلا، بس او اخترنا و آواتیدا گوتن ما بین آیکدو و آت جان آیکدو سلامان او زورنا فودنا فأهل به حشر ذکرن، آبیا. سلامت کنسل آیکدو. السلام علیکم السلام علیت. چیو آبیا گفته؟ ای کیه السلام علیکم. و السلامش چه؟ لالی خالکی پیدا کی؟ حج بیام. اولی که بیام بس اوه استنگو تا اشته کنیش هم ده خوش بیان مبین آن کودزول بیتوند کوده کود خوش بید اینها صاحب کوده بلیع رسول الله کود افشود سلامه بین کم ک سلام مبین آن کود چه بکن زود کن بعد اهل به حاشیش وقت جن آیا کود و هن وقت ملاکات جن هم چیه هم آخف سلامه السلام عليكم هم دنیا در رب العالمین آباکریا تحیا مبصرمانه و سبب که کمیکود خوش بید هم کی رشیاد هم كلنا بحاشد الشيء ولا بصمات قالك ما سبب في بشتكي ليش ده؟ عن في الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه